كَيْفَ ضَلَّ بَعْضُهُمْ لَكُم أَمْسَال فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 وَإذا أُلْقُ مِهاَا مكانَ بَيقَم قَني نجَ هنا للكَ سبور لا تجع لم سبور وَاحدم وَدع سُبورًا جَذرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على رَبِّكَ وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إِلَّا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا نوم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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر من كانوا واضل سبيلا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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ فَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تحسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلا.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 وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَافِرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَإذاَا قِيلَ لَ مُسْجد للَِّحمانِ قالَاُ وَمَ الرَّحْم طَاالُ وَمَ الرَّحمَانُ أََسْكُدُ لِمَا تَأمررونَ وَزادَهُ نُفُور ذَركَ الذي جَلَ في السَّماء إبُرجَ وَجَلَ فِيهَا سِاجَ وَقَمَرَّير وَهُوَ الذي جَلَ الليلى وَنَّه